يصر إخوانكم في موقع نفحات الإيمان أن يقدموا لكم هذه المادة. إن خير الله تحمله عين من. way there ذكرية وياهي وعينة وذكر شمل مريم الصديقة الأولية وذكر عل ونهارثا للانبياء بان اصفى بعين في بضل هذه البر خاص وطرا بوالدك اللسان وحفظه ظهر سبب لحفظ الهيمان. فنهر الجداء عن النراض والجداد. والأمر الثاني الشذف. فإن الله عز تلك المعادة الإيمانية التي تصرر من قلب من الموحد للذي تطارك وتعالى تعتنا نفسه ولذي ما تتعالى حينما تتكلم عن حبيبي إلى نفسك ولدك نقول لابداء ولدك لنفسك لأن هنا عاصقة لشب الجياسة التي في قلبك ولدك هذا ليه هذا لي معه مع خوية جياجة فضرب الله عز وجل عليها. ولذلك نفتعه. حين تقول ربي يقول الرحمن وهم يأسوا الله هو الرسال وهو الملك وهو المجدد وهو المحي وهو الممين هل لا يفتح أن أكون من أشهر الفجر إنما أذبه ليس أعباد الأصباد 4-5 ساعة الله تأتي علي وقت وأصدر لكم فعب ماذا أصنع؟ ما هي تستمر لتتمر 24 ساعة؟ فقال له أخذ العيوان قد وجدته بي إفعالي خيرات فما قصرت عنه فهم به يكتب لك عبادة اليوم كاملة، بمعنى أنا لا أستطيع أن أصلي في وقت لا أستطيع، فقلها والله لو كان لي قوة لقمت لا أستطيع لك كذا، فذهبي بنيادي للصلاة في للصلاة، تأصيلها كذا، وكما كان معاليه لي من أعتذروا نومتي كما أعتذروا قومتي، فحتى النوم يصير وهذا ما نريد أن نتحصل عليه في زمان عرضان. نكون عادلين لله هذا الصراط المستقيم هذا المنهج. ثم عصر الله عز وجل على ذكر المنهج, المنهج. هذا الإصرار المستقيم عباد الله عصر غير بهذا المعنى. العهد الشامل الكامل قبال قصاد أحداث من بعيد. فوين للذين يقلوا من مشهد يوم عظيم؟ ثلاث الأحذاب في <تصفيق> بينه، الله تعالى لما يجي إلى تحاضر في خط نبيه عيسى. ليس من أجل وفاة من بينين؟ من بين الناس الذين كانوا معه من بين الحواليين الذين كانوا معه اختنقوا فادعوا عليه هذا الابتعاد وقال إياك تكون خاطنا للمنفس إن الله صرف بيوركم بعض هذا المنفس، هذا صرف المستقيم فإياك إياك من بعده فاستلف الأحزاب من غيره فويل لكل كافر فويل للذين كفروا فقال الذين كفروا لأن الذين اختلفوا على عرفة من مؤمنين قالوا هو نبي الله ولم يكونوا فيه قولا بعيدا ضالا فقال فويل للذين كفروا من مشهد يوم الأول كن على المنهج. الأمر الأول كن على المنهج إن الله ربي وردكم معظمون. الأمر الثاني إياه والسياء. لا تقول الله والرسول لا تقول الأمام. والأمر الثالث عليك بذكر دارك. مشهد يوم عام. إذا أردت أن تكون مستقيما على طرف المستقيم. إذا أردت أن تعز فجعل الآثرة منك على ذلك لأن إذا ما جعلنا الجنة والنار رئي هنا الله لا قال الله لنا كيف معالش هذه الأذمة إيمانين قال طويلوا الذين كتبوا من مشهد لحظوا لم يتبوا من يوم. قال من مشهد اشهد هذا في الدنيا اجعل الجنة والنار رأي علي من مشهد يوم عظيم حين تجعل الجنة والنار رأي علي يصدقيه قال حين تتذكر ذلك أن المصير والله جنة وسط أن والله الذي ليه غيره الله يسهلنا فيقف إلا تذهبون ليس لنا مكانا سنقوم إليه إلا إلى ربنا المنتهى وإلا إلى ربنا الرجعة فحين تتذكر ذلك وتذكر نفسك كثيرا من ذلك يستقيم قلبك وتكون على صلاة المستقيم ثم قال الله جل وعلا أسمع بهم و يوم يأتونه أي ما أسمعهم حينيه إذا هم لم يكونوا يسمعهم في الدنيا وما أقصرهم يومين إذ لم يكونوا يصرون في الدنيا وإذا لم تعمل أقصار ولذي تعمل الذي في بسلوك كان ممكن هل يسمع بذلك أو يسمع موعدة لذي تعمل أصار قد يكون من هو في <تصفيق> غفلة وحين ذل. لا بشد الدار والجنة والنار، لا بشد هذه ولا يبتل قلبه بذكر الدار وبذكر الآخرة، فعلم أنها ستكون خطر. يا خطرنا على. يا يارسني ماخذ، يا لا فرطنا على ما فرطنا فيها، فرطنا في استعداد رمضان، فرطنا في شعبان الذي ترفع فيه الأعمال للرب العالمين، ويأتي علينا رمضان في الصيف والناس في ملب وبي زهق وبي اكتئاب وراء كيف رضع في رمضان، وقد أدى في موسم الصيف والفصل، ففرطنا في رمضان. يا خصراً على نادى هنا كان فديد فقال وأنبهرهم يوم الحصر القدي أمر وهم في غفلة كانوا على غفلة لا يسمعون ولا يكسرون وهم في غفلة وهم لا يملون إن رحم الناس الغض ومن عليها فنوارسه الله سبحانه وتعالى لي يعش أولادك عيش في عيشة طويلة حتى ينتوك من بعض فإن الوارث الحقيقي هو الله فماذا تصنع والمتعمد اعمل للوارث الحقيقي الله إن نحن نار الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون هذا وصي فان أنت أصلية إلى هذه النوع وهذه الوصيل كنت ابتداء على منهج كنت ثانيا غير خائف لله ولا للرسول صلى الله عليه وسلم كنت دائما تذكر نفسك بالمصير بالجلة والنار كنت مستقيما يقضل تسمع وتعمل تفيد لمصيرك وحالك في هذا آخذاً بقلبك إلى ربك سبحانه وتعالى فتكون بمأمن من يوم الحضرة وتكون بمأمن من أحوال الغاطلين فتكون دائماً على ذكر الله عز وجل مستقيم إن أنت حققت تلك الوصايا كنت قد استعددت بحق العبدة الإيمانية لوقت ثم بعدما ذكر الله عز وجل أفضل على قصة نبيه يعيزة تكلم عن نبي إبراهيم وهنا فهو فولسه بالترتيج التاليش إذا أرد الله عز وجل الذكرى أنبيائك ففيبدأ بمن؟ يبدأ بإبراهيم ثم بعد ذلك الشريع ويحصل عيز فإنهم من أحداثه أحداث نبي الله إبراهيم هنا ذكر ذكر إبراهيم متأسر ثم ما علاق ما بين نبي الله إبراهيم وبين هؤلاء الأنبياء الزاق وزكريا والأخياء العين ألا تلاحظون هذا الحال المشترك بين إبراهيم وبين زكريا كلاهما كانت زوجته عقيمة صار وزوجة زكريا كلاهما كان عقيمة وكلامهما رزق بالولد بالكبر كلاهما رضخ الله رزقا على غير عادة عادة البصر في مثل هذا الوقت ألا يتجمل لكن كلاهما كان كذبا والله قد على قصة نبي الله عيسى بقصة نبي الله رضي الله عنه منها مشهدا منه. ألا و وصلاة المسلام على أعداد الذين اصطفر لا فيما أحدد من اصطفر وقال له أن أل المستكملين اشترف ثم حمروا إلى سيارة الآيات مثلما بدأ طبع الزجرة ذكر الغصة في مريم بدأ هناك ذكر الغصة في مريم وذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان سده والنبي فأول مصر وططنوا قبل أن هنا بيها هو أعظم المناب أيضا الله عبداله وططنوا بمصر السد أي أنه كان فالغا في السد لمقابل الكذب والخيامة الآن أكتب أمترشى ذنب وبين الله يبتد إلى الضيب وهي الآن ذنب صح كلها رفت منه ورجعها إلى أكتب داولا قل بل كل نبي أولا كل نبي بل آدم فالطب أصدق مع الله ماذا وما قالك معه أصدق في قولك فلا تقل بل تصدق في عملك فلا تكن إلا خالصا مخلصا في عملك مع ربك تصدق في سلوكك تصدق في أخلاقك تصدق في تأييده لا تغفل هذا مع الصديق مباركا في الصدق وهذا هو المطلوب الأخ أن, أن تكون ذا كما مع الله عز وجل صديقا نبيا ونقوم على النصوص في كلامي معني القناه الايه هي ذكر في القصه الذكريه قال وضر في والديه في القصه ايق قال وضر في وفي قصه ابراهيم قال لين لك على طلب النصر وان ألم يسأل الله عليه يا رسول الله عليه السلام وبينما هو النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال آمين ثم نطق وقال بين رسول الله الله ثم انتقل الى الدرج الثاني فقال آمين. ثم انتقل الى الدرج الثالث وقال امين فقال الصحابه ما, ما بين الله ما بين ابن الولدين وما بين عبد إني فيهم. فلذلك قال ياس انظر إلى تعاطفنا أن هذا نصب هذه الآيات على غير وجهه ولا تفهمه. أول شيء قال ياس يتحمّل يستعطف يحاول أن يلين قلب بذيمة العرب. فقال ياس إخاري أبي ياس. لماذا تعبدوا؟ ما لا يسمع ولا يمسل ولا أفني عن فجأي هي تسمع الموصر. لا يسمع ولا يمسل فنقول لهم تعبد كيف أن تعبد شيئا لا يسمع فإن أنت تعبد يسمع كيف تعبد شيئا لا تراه لذلك لما دارت الله يقول ولله كنت أسمع الموصر فتروب وللله الأسماء المصنفة العروب بها ويقول الله جل وعلى في جل نفسي سبحانه وتعالى كثيرا في القرآن وهو السميع البصير وهو السميع البصير لماذا هذا الإسماع يسمع ويروى؟ فلا الله لا أزر المظري إليه يسمع ويروى لا يتكلم ولا يسمع ولا يسر. لكن عندما قلت ذلك فلوظم أن تطيعوا الكلام فلا ولا يمتعك شيئا ويمتكلم حتى لن تستطيع لك بشيء. فكي تتعرض شيئا لا يعود عليك بالنفع. لاحظ. هنا اسمها في الدعوة التشويش. هي ما تريد أن تدعو الثاني. لا تقول تصفل عليك تفعل ولا تفعل. لا تشوير. سيكون له أشياء كثيرة وسيقنع نفسه بأي شيء حتى يراهه هو في خرار جفلي أعلى في دوع القرار لكن يحاول أن يراهه في أي شيء فالمعافلة الضالمة هذه والإيابات المباشرة هذه يتلفتون عليه ويراولون هو بدأ بالتشنيش فليقول له يا أثمت لا دعوا في الشيطان ابتداء إنما قال و وفي فتنة عام 9 حنا تريد أن تؤلم نفسك عشان كذا ما حد يعني تحمل إيه من صور في المسلسلات ولا إيه في أنا بشكل من ذكر أو غنثة أو غنوم فلا قيادة في المحرك الثانية أنا ربنا سبحانه وتعالى ربطاني بشكل عالي واستأل لهنا عاصفة الأرض التي تلما القطرة التمييذ به إلى أن يحب لولده أكثر مما يحبه لناس ألا ليس كذلك يقولون يقولون ما أنا ولد أفضل من أبوه سانه ذلك. وقال سيد إلهنا من علي العين. فما ذلك؟ لا تكلي عنك ذلك. إني فجائي إلى عيني فتبعني إلى صراط سمين. ثم بدأ يقارب بين أورايس. بين يا구나 اخرج على القلب في هذا القلب فقال لا الشيطان إن الشيطان كان للرحمن قال لم موضحا له قال موضح يا الذي لا الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصير. يا ابني يا ابني يا أبدي. وأخذ يحم عليهم ليوضح لهم كيف أن سبيل سليل الرحمن واضح مستقيم، وأن سبيل الشيطان سبيل يأخذ بالناس بعيدا عن أسرار المستقيم. يا أنت إني أصاد أيها الناس عذار من الرحمن فتكونا. فتكون للشيطان وَلِيْهِ هنا قال له انظر إلى الله يمس أنا لا أططعك محمد أن يمس أبنى شيء من عذاب من؟ ولم يقل من عذاب المنتقم وإنما قال العذاب عذاب الرحمن انظر الرحمن إذا عظر كيف سيكون الحال ألم تكن من البخص لله أن تكون على سبيل الرحمن إني أردت أن يمسك عداد من الرحمن فتكون للشيطان وليها تنظر إلى الوداع والحنوب والحلاب والمعاملة الحفلة التي هي هدفة من دولي وانظر إلى الشخصية المخرى العنيفة الفوضى الغريضة بشأن رصد أبي إبراهيم علي الشريط. إما أن سيكون جذبك الخطر وبخلط منك وإما سيكون عذابك أن أطردك بعيدا تحجرنا وتبتعد عنا فاختر لنا. فلما عمله كذلك لم يرد عليه رد غليظ في مقابل غير الغريب هذا ده. هذا إنا كان لي حبي واعذر ما تدعين إلا إذا ربي قال سلام عليك إذا دافر ربي فبدأ أول شيء بإيجاد الرحمن وعجل الرحمن الذين ينشون على الأرض هؤلاء وإذا ظهر مجايهم سلام هذا وهجر كل الاسباب التي تؤدي الى البعد عن رمضان واعد بماذا علم من الكلانة. فالدفع الإيماني أولا عليك بالجلس بالذر سريعا عليك بحسن المعاملة عن خلق وإن كانوا ضدك وإن كانوا في غير اتجاه سالما عليك بالاعتزال بالتباكل بالانقطاع لك رمضان شهر الانقطاع أن تنفضع لله أن تسعى خلقك مجموعا على سراضي المستقيم على طريق الجاد على وزياد كل هذه الجمهور فإن أنت صنع فقد أعبدت الجزة الإيمانية رمضان وقد أعبدت الجزة الإيمانية من هذه الحياة وقل معلمتها اللهم إذ إل أردت بيتنا بعد رمضان فاطبتني إليك في رمضان في رأس اللهم سلمنا إلى رمضان وسلمنا alone.